119. ويكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 110. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبت يُنْذِرُ ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء مِّنَ الْخَيْرِ حَتَّىٰ إِذَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ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 سَعَلَمَ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَن آل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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها هو وندخلهم ظلا